رجعت لينا أم الدنيا مصرها تبقى قد الدنيا اطمني يا حبيبتي يا غالية بقيت بأمان رجعت أمي الخايف عليا عدها صدرح ناين ليّ رجع المين والروح للمين والله والله زرار رجعت لينا Om de gevaar op mij. Aarde haar hart rappend liet. Rijani Cederhonnin li, rije de Maya.